ناو 33 ناو دغه د لك الخل أفإن مت فهم أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير كل نفس ذائقة إلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوى أهذا الوزوى ج الذين ظنوا وجودا يتخذونك الاهوا ا هذا الذي يذكر انا تكون وهم بذكر الرحمن كافون خنق الانسان من عجل أريكم آياتي فلا تستعدلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوه هم ولا ولهم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون عدها ولا هم ينصرون جهة فَخَلَقَ جَلَّ شَاعِرَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ فَضْلًا وَجَعَلْنَهُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا انْفِجَادًا صُغْرًا لَّعَلَّهُمْ يَرْتَدُونَ وَاللَّهُ قَالَ أو, أَوْ لَمْ يَرَوْا أَوْ لَمْ يَرَوْا الْمَدِينَةَ كَفُرُوا كَانَتْ آيَاتٌ قَاهِرَةٌ وَعَظِيمًا بَيِّنَ في فِيهَا سُبْحَانَهُ وَجَلَّ فِي آيَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ لَكِنَّهُمْ يَفْحَدُونَ وكان ذلك جحودا منهم ومفتانا وظلما وزورا ربدا على آيات الله جل فعلا ما أرادوا القياد والاستسلام لرب العباد أرادوا التغيان وتحكم فيهم الهوى والتغيان قال الله تعالى و بها واستيخنتها أنفسهم ظلما وعلو قال الله جل فعلا أولا يرى النبينا كفروا وهذا المقصود به أهل مكة وهذا أيضا كما قلنا بأن شرع القراء جاءت تسوي بين المتماثلين فجميع الأمم كانوا على نفس الوثير حتى شوف القرآن يقول إن تعدد فعدهم ما يقولون التواصل به كل قوم يقولون لمن بعدهم قولوا لنبيكم هذا القوم قال الله تعالى وإميرا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وهذا ما تكلمنا رتقا معناها ردقا عن المطر يعني لا تمزف السماء وردقا من الأرض عن, عن الإنباد وردقا يعني متلاصقتين ففتقنا وهذا جاء عن الدعباس أيضا والأول جاء عن الدعباس ولا فرق بينهم والثالث فتق من الأرض ستة أراضين فصارت سبعا ومن السماء ستة سماوات فصارت سبعا وهذا أيضا طاله مجاهد رد الله عنهم وأرضهم هذا قول قول مجاز واذا نظرت اردت ان التقسيمات الثلاث كانت رتق متصلتين فالله تبارك وتعالى فتقهما وفصلهما وايضا كانت رتق السماء لا تنبت والارض لا تنبت فجعل السماء تنبت والارض ايضا تنبت والارض والارض سبع اراض والسماء سبع سماوات قال الله قال تعالى الا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ودعنا من الماء كل شيء حي فالسماء أمامهم بمرميها الشاسعة بهذه الآيات البهرة التي في علوها والأرض بما فيها من الفجاج والانهار والبحار والثمار والسبل كلها آيات باهرة ظاهرة دال على العظيم ربوبية الله جل في علاج ولذلك قال الشاعر تتشعر كيف يعصب اله ان كيف يتحد الجاحد ولو في كل شيء آية تدل على انه الواحد سبحانه وجل جلل بعلى فهو الواحد الاحد طال الله تعالى من الايات وجعلنا من الماء كل شيء حي طبعا جعلنا من الماء هو الماء كما المطر وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني جعلنا الماء سببا لحياه كل حي وأن ترى كيف حاجت الناس إلى الماء وكيف حاجت حاجة... الأرض إلى الماء فقد الله على عن الأرض فأنزلنا عليها الماء فهتزت وربط وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فهتزت وربط وأنبتت فهذه حياة الأرض وحياة الإنسان أيضا متوقفة على على الماء قال واجعلنا من الماء كل شيء حي طال بعد الماء النصítulo هنا هو النصل ماء الرجل وماء المره كما بيال النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاء الماء الله zos mo Dalai قال si i guess if every man with every man with every man and the one with every man with every man with him Therefore if Peter next is the same if it goes to him by the man with every وجعلنا في الأرض رواسيا وجعلنا في الارض رواسيا جبال شمخ مخات هي يعني تثبت هذه الأرض اللي في بعض الروات قال لا تدم بهم يعني لا تضطرب بهم وهذه احتاج بها بعض العلماء على ان الارض يعني لا تتحرك انه جعل الجبال فلا لا تتحرك هو الحق ان نقول لا تضطرب فارق وان نقول لا تضطرب وفرق ان نقول انها لا تتحرك يعني هنا الأرض تدور قالوا العلماء قالوا الأرض لا تدور والشمس هي التي تددو فعهد الكيمية كانوا عكسوا الأمر وقالوا الشمس ثابتة وهذا جهد قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تنظير العزيز العديد والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأمدار أتدري عن الشمس أتدري أين تذهب فقال قد الله رسوله أعلم قال إن تذهب لتزدد تحت العرشي والأرض قال هي تدور وبعض من قالب أن الأرض لا تتحرك قال بأنها ثابتة رصخة ثابتة رصخة لعموم قول الله, الله جل في علا قال وجعلنا في الأرض رواسيا ثوابة رواسخ تثبت هذا الأرض لأن لا تضطرب وألا, وألا تبيد والذين قالوا بأن الأرض تدور هي أيضا في الفلك فإنهم قالوا بأن لأن لا تبيد بكم لا تضطرب والدوران لا يخالف الاكتلاب يعني النفي ونفي الاضطراب وليس نفي الدورات النفي ونفي الاضطراب لا لا كلام وجيد كلام وجيد ومن قال بانها لا تدور لا تدور ما يقال ولا يشن, ولا يشن عليه التشنيح هذا وان خطا واشهد عنده بعض الادله في اوقفاته في أبنى. قال وجعلنا الارض راسيه وقال تعالى وجعلنا فيها فجاجا في وجعلنا فيها فجاجا في فاجعلنا في الارض فجاجا وَجَعَلْنَا في الْأَرْضِ فِجَاجًا الفجاجة فتش وكل منقارب بين بين جبلين قال وَجَعَلْنَا فيها فِجَاجًا صُبُلًا طُرُقًا يهتدون به إلى مقاصدهم يذهبون به إلى كل مذهب والأرض كما قلنا مستويا ممهّدة جعل الله لهم سراشا مهادا وهذا أيضا من عظيم الربوبية الله علاه من أجل أن يهديهم صُبُلًا وهم في هذه الأرض ويعلمون بأن ربهم جنة فعلا الواحد الأحد والذي خلقهم الذي سواهم والذي صورهم وأحسن سعرهم والذي خلق الدنيا بأسرها وخلقهم لحكمة عظيمة وما خلق الجنة والإنس إلا, إلا ليعبدون إلا ليوحدون طالعوا جعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا فالسماء سقف أمامكم ترونها عندما تنظرون إلى السماء جعلها سقفا وأن الله جل في علاء أبدع الخلق فيها صار فيها ما فيها من الآيات العظيمة التي تثبت وجود الله جل في علاء وتثبت ربوية الله قالوا جعلنا السماء سقفا محفوظا قالوا علمونا محفوظا يعني محفوظا من الشافي أنتم تعلمون أن مسترق السماء كانوا يسترقون يركبوا كما وصف نبيس سلم يركبوا بعضهم فوق بعض حتى يصل السماء فيسمع صريف الأقلام فكانت بعد ذلك لما أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم الشهب فتأتيهم الشهب تقتلهم وتحرقهم قال الله تعالى واصفة صفة فالزاجرات زاجرات فالتاليات ذكرى إن إلهكم لوحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارك إن زي إن السماء الدنيا بزينات الكواكب وحفظا من كل شيطان مال عليكم السلام وبركاته أعطاة اللي لم أرأ عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم وحفظا من كل شيطان مارد وقال الله تعالى تبارك الذي قال الله تعالى ودعناها رجوماً, رجوما للشياطين فهي محفوظة من مسترخ السمع محفوظة من الشياطين وأيضا قال الله تعالى ودعنا السمع سقفا محفوظا أي سقفا محفوظا لا يقع على الأرض وهذا حتى, حتى يستوي ويستقيم العيش له في هذه الحياة وهنا قال الله في فعلا بأنه الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا, إلا بإذنه قال واجعلنا السماء سقصا محفوظا وهم عن آياتها وهم عن آيتها معرضون وهم الضمير عائد على أهل مكة الذين جل لهم الله جل فعلا آيات عظمته ودلائل ربوبياته فجحدوا بها وقال الله من كان هذا والحق عند ما عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وهذا من عظيم ما هم فيه من قصر ودحوت قال الله تعالى وجعلنا السماء سقصا محفوظة وهم الضمير عائد على على أهل الكفر بمكة الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولعن السماء سقطة محفوظة هم عن آيتها أعظم آيات السماء الشمس والقمر والنجوم والسحاب هذه أعظم آيات السماء ونزول المطر المطر وسحبه في نسق واحد وإنزاله في مكان يريده الله جل في علاه كل هذه من الآيات البهيرات قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تغذير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبح وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهار معاشا ولينا فخاكم سبعا شدادة وجعلنا سراجة وهادة وأنزلنا من المعصرات ماءا سجادة لنغد بها حبا ونباتا وجنات الألفة كل هذه آيات طائره طائره تدل على دلالات تدل على على وحده هي ذلك قال قال العالم النبيل وكيف يصح في الاذهان شيء نحتاج النهار الى دليل وكيف يصح في الاذهان شيء نحتاج النهار الى دليل لما مرت امراه عجوز فوجدت كوكبه مليئه بالناس كلهم يتحلقون حول رجل واحد فقالت رحمات الله ما الذي تفعلون ومن هذا الذي ترتكنون حوله فقال هذا الرازي قالت ام ومر الرازي ومرعيش الرازي هذا ترتكنون حوله بهذه وطبعا هم يعلمون قدر اهل العلم فيحترمون ويوقرون اهل العلم مع ان الرازي فيه ما فيه لكن شوف من اجل حمل كلام الله وكلام النبي صلى وسلم الانسان يكرم بهذا لأنه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه العلماء من احترام النبي صلى الله عليه فقال الرازي قالت ام الرازي هذه على الرازي بهذه الطريقه قالوا هذا الذي اتى بألف دليل اراد تعريفه شو تعريفه للمراه العجوز فقالوا قالوا هذا الذي اتى بألف دليل على وجود الله فابتسمت المراه كانها يعني تقلل من شان ما فعلو من شان ما من ما قالوا قالت او احتاج وجود الله جل وعلا الى دليل او احتاج وجود الله جل وعلا الى إن الأثر لا يدل على المسيح وإن البعر يدل على البعيث فالسماء ذات أبراج وارض ذات تكفجاج ومحار ذات أمواج تدل على المطيف الخبير ولو في كل شيء آية تدل على أنه الوحد تتشارك في أعصر أو كيف يتحدث عن جاحت ولو في كل شيء آية تدل على أنه الوحد فبقى تعالى وهم عن آيتها معرضون وهذا أيضا تظن لك على مسألة المهمة هي مسألة الإعراض وأن الكفر منه نوع آخر ردنا على برجاء وأن من الكفر الإعراض من الكفر كفر الإعراض من الكفر كفر الإعراض فهو كفر أيضا والذين كفروا عما أنذروا معرضون عليكم السلام وبركاته هذا هو الذي خلق الليل والنهار والليل والنهار ايضا من الايات العظيمه ايت النار ايت اللهم ليل النار فيدوم الظلمون فايه الليل والنهار ايه العجب العذاب اين يذهب الليل والنهار ثم عند والله على شيء قدير التدبر في الليل وفي النهار ايه عظيمه من ايات الله الداله في التدبر في الليل والنهار من ايات من اعظم ايات الله وجعل الليل سكنا سبحانه وجعل النهار ليتعايش به الناس قال الله تعالى وهو الذي خلق الليلة الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ما علاقه هذه الايه الايه, الآية السابقه ودعنا السماء سخفا محفوظا ومع الآياتيها معرضون هو الذي خرق ليلة النهار والشيء والخمر كله في ذلك الناس بحرم علاقة الآياتين معظمة ما أرى إجابات جاءت اينا الاجابات كله همه استخارت مارد من منه واضحار كمان رجوية الاتسادة مجرحية ممتاز لكن في نظر اخرى لابد ان تمحص النظر اليها السلفي في العلاقة الليل والنهار من السماء جيد تفصيل بعد اجمال ممتازين عليكم السلام صبر <تصفيق> كاسف <تصفيق> على حد تدل على نوع ممتازين إجابات جيدة لكن لو محصب النظر قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا <تصفيق> وهم عن آيتها معرضون كأن سائلا يسأل ويقول وما آيتها فأجاب قال الليل والنهار من آيتها والشمس والقمر من آيتها وكل من في فلك يسبحون مم... الإجابات كلها ممتازة, ممتازة. سأنا قلت هنا الآن شوف يعني هذا السيخ مفسر كان لما قالوا وَدَعَلْنَا السماء سَقْفًا مَحْفُوظًا آية بَهِرَةَ قَاهِرَةَ وهم عن آيتها معرضون كان الناس يقولون وما آيتها التي أعرضوا عنها وكانت تؤثر ويظهر فيها أعظيم ربوبية الله جدا فعلها قال قال هو الذي خالق الليل والنار فمن آيتها الليل والنار ومن آيتها الشمس والكمر ومن آيتها كل هذا الكون يدور في فلك واحد دلاله على في دائره, في دائرة واحد يعني في دائره واحدة وكل في فلك يسبحون كل في فلك يسبح وفي قول هذا في اولى كل في فلك يسبحون فيها دلاله على على دوران الكون باسرى وهذه من بديع خلق الله جل جلا في اولى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف امته اف هم الخالدون هم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لا آدم لا نوح لا موسى لا إبراهيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخط يعني الجميع قد كتب الله عليهم الموت والفناء كل شيء هارك إلا وجه وما جعلنا لبشر من قبلك الخط أفإن ميت فهم خالدون يعني سبب نزول هذه الآية هم قالوا بإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يموت والمعنى طال الله تعالى ما خلدنا قبلك أحدا من بني آدم وأنت من بني آدم يسر عليك ما يسر عليه والبقاء الدائم ليس لأحد حتى آدم قد مات بعد ما عاش دهرا وأمدا قال فإن ميت فهم الخالدون يعني ان ميت أنت فمشركوا مكة سيخلدون لأنهم قالوا نتربص به ريب المنون يعني يقولون حفدا وحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به يقولون أن تربص به يموت لأبيه وأم قالوا نتربص به ريب المنون فالله دعا يقول طب إن مات إن مات أنتم تخلدون أنتم تموتون خلفهم وهذه آية من آيات الله دينا في أولاد أن الله إليهم... م... لم يبعث إليهم ملك الرسول وما يبعث إليهم بشر الرسول رحمة به يأكل الطعام ويمش في الأسواق يحتاج ما يحتاج الناس ويموت كما يموت الناس بأبي وأمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء وضع يده على الركوة ويضع الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرت يقول سبحان الله إن للموت لسكرات وهذه آيات تتلوها الآيات وتعقبها الآيات قال سبحان الله إن للموت لسكرات فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم رفعا في درجاته عند ربي سبحانه جل في علام قال الله تعالى وما محمد إلا رسول وقد خلت إن قابله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا فلا يضر الله شيئا فقال وما جعلنا لبشر من طبك الخد أفإن ميت فهم الخالدون لا أحد يخل في هذه الدنيا هي فانية وكل من عليها يزول كل من عليها فان كل شيء هالك إلا, إلا وجهه قال كل نفس دائقة الموت ما من أحد إلا وستتذوق الكاس. الكاس يدور على الرؤوس والجميع سيموتون والله جل وعلا قد كتب ذلك ثم يحشرهم إليه مهرورين مسرعين سبحانه جل في للقضاء بين العباد يحاسبهم رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقربوا طالا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل نفس ذائقة الموت هذا, حتى حتى هذا أمر محسوم فإن كل إنسان سيتذوق الموت كما قال النبي يطمعن قلوب المؤمنين على الرزق من رب العالمين وهو يقول إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه كأنك تسأل وتقول وهل الموت يتخلف عن الإنسان الإجابة لا إذن الرزق لا يتخلف عن الإنسان كل نفس ذائقة الموت طال ونبلوكم بالشبه والخير كتنا إذن البلاء من الله بن شهداء متنوع وهذا البلاء له حكم لأن الله قال ليميز الله الخبيثة من الطيب ويجعل خبيثة بعضه على بعض فوركمه جميعا فجعله في جهنم سبحانه وتعالى إذن إن إننا نعلم بأن البلاء بد أن ينزل بالمرئ سواء بالشري أو بالخير والمعنى هنا بأن البلاء سينزل على الإنسان بالسراء والضراء بالسراء والضراء ليتنوع البلاء فتتنوع العبادة وليظهر العبد المؤمن الصادق المكلف أنه يصبر على السراء ويصبر على مضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح عجبا لامر المؤمن ان امره كله لوخا إن اصابته سراء شكر وهذا له خير وان اصابته ضراء صبر وهذا له خير وهذه لا تكون الا بالمؤمن ومن ومن علا سهمه في الايمان بالقضاء والقدر أمكن الإيمان في قلبي أو تمكن الإيمان في قلبي فاعتلى عرشاً عظيماً بينادى رب العالمين أو درجة عظيمة عند رب العالمين ولذلك عمر كان يقول يعني أصبحت لا أبالي على نعمة انا او على بلية فإن كانت النعمة فالشكر أجاد بلية فالصبر لكل العباد ولكل العباد ولذلك عبدالله طالب قال أدينه نصفان نصف صبر ونصف شكر نصف صبر ونصف ونصف شكر هذه أصالة في هذا الباب الغلط في قول الله كل نسل ذائخت الموت ونبلوكم بالشار والخير فتنة وإلينا تركع الله تعالى اقتلاهم في غزة أحد بلاء عظيما ختر منهم سبعون والنبي أحاط به كادوا يقتلونه بأبي هو أمي وكانت حكم عظيمة فتلاهوا الله بهذا البلاء العظيم وصبروا وصبروا شوف الله على كيف مدحهم الذين قال له الناس الناس لهم الناس إن الناس رجاء عليكم فخشوهم فزاداهم وقالوا حسبون الله ونعمل أكيد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء خرجوا مع النبي كل من كان به القرح وكان به الجروح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمراء الأسد بعد وأحد وتعلمون الدقيقة شديد لما جاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه ورضاه وهو يقول أفيكم محمد ويسكتون القوم أفيكم أبو بكر أفيكم عمر يريد أن يتش فقام عمر محتمل ورد عليه واشتد عليه وقال الذين ذكرتهم أحياء قال يا محمد بأبيه وأمه الأمر سجال يوم يوم علينا ويوم لنا يوم النساء ويوم النصر فقال النبي ألا تردون فقال عمر ماذا نقول قال قولوا لا سواء لا سواء والله لا سوا قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقال كلمة قمئة فقال على هبل فقال النبي البي أهلا تردون عليه فقال عمر ما نقول قال أقول الله أعلى وأجل فالله أعلى وأجل بذلك على صراحة الإسلام ودخل النبي مكة ساتحا بأبي هو وأمه وحتى أن من عليه قال, قال ما تظنون أني فعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال ذاب فاندون تلقى وابتلاه الله جعلها بالخير رزوة بدر اولما اصابتكم مصيبه قد اصابت مسايا قلت ان هذا قوله من عندي انفسه ظهرت رساله في, في البحر البحري بما كسبت ايدي الناس ويرح عن كفك قالوا نبلوكم بالشلل والضيق فتنه فتنه معناها بلاء البلاء ليحيى من حي عن بينه فاهلك من هلك عن بينه ولتتفع الدرجات وايضا لتكفر الخطيات والسيئات او طعن السيئات والله له الحكم في عباده قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم, ونبلوكم بالشرب والخير في الفاء ناقص هذه الالفاء الفاء وجوب التدبر في آيات الله جال في علام سواء الآيات المثلوة أو الآيات فلا تدبرون القرآن فلا ينظروا إلى السماء فالقاوم كفر بلناها وزيناها وناصق الكون يدل على وحدانية الله إذا في علاق لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاد لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاد لو فيها سلفة ضرورة هذا هذا طابع القرآن يفعل ذلك ماشاء الله ممتاز بوركتي وكعالى وكعالى في الأرض رواسعة التميذ بهم كما أن خالق ثبت الأرض بالجبال وحقيقتها أن ونظر منها فقد ذلك العالم رباني فبات الأمة لا يكون إلا بهم <تصفيق> سبحان الله هذا <تصفيق> غوص سبحان الله عليك بشكر الله على ما من عليك بدقة النظر في مسألة النظر إلى الحقائق عليك بشكر الله على هذه المنم كما قلت جمع الله لك بين الألمين وأيضا هناك دقة نظر غريبة هذه ما تأتي إلا, إلا برقة الطبع والفهم لأن الفهم, الفهم السديد منوط جدا برقة القلب ونقائه وغلظ الفهم يكون بسبب قصود القلب فأنت يعني الجميع الحمد لله فإن لهم, لهم من هذه النظرة الطيبة لكن من من الله عليه بمستهادة فعليه ان يزداد شكرا لربي ذلك علا انضم الله لك على العلباني وايضا دقة النظر للغوص في المعاني الحمد لله هذا فضل ما يشاء شكر الله لكم ونصلاة ان يزيدكم من هذا الفضل عسام نسميه عسام, عسام نور لانه من النور وتابع للنور وايضا وح بيأتيه أشياء خفية عن كثير من الناس تأتيه هو فبيسأل أسئلة على إيه ذلك يطرح أسئلة جيد نعم شكوري تزداد إذا وجد شعصان يفكر في الانتحار هل أفضل أن تتركه فتتركه ينتحل كيف تتركه هذا منكر من أعظم ما يكون أما أما قال اللهم صل على تعالى وترقى هنا لو, لو, لو, لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثم والطاعه والنصح والنصح لكل مسلم بنحاول انتحار فقرات كبيره فعلي بالتوبه إلى الله وان كان الله بعار قد من عليه بأن أبقى حياته فليتقى الله ربه وعليه بالتوبة والأوبة وحسن الفيئة وإلا فالعقاب وخيل عليكم السلام وعطابة كاتفة محمد يقول هناك شيخ عامل ما يسمى بورد المحاسبة يوميا ولا بد من النظر في هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة بشيء هذا ليس من السنة بشيء طيب انتخذنا إلى المهذب وما زلنا في ربع المعاملات خلنا المهذب وما زلنا في ربع المعاملات